سائِنتم ما يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلك تعذبون به والله بما تعملون خبير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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعذهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرسهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها